المصنف رحمه الله المثال السابع أنه لو طبق الحرام الأرض أو ناحية من الأرض يعسر الانتقال منها وانسد الطرق المكاسب الطيبة ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق فإن ذلك سيغن أن يزيد على قدر الضرورة ويرتقي إلى قدر الحاجة في القوت والملبس والمسكن إذ لو اختصر على سد الرمق لتعطلت المكاسب والأشغال ولم يزل الناس في مقاسات ذلك إلى أن يهلكوا وفي ذلك خراب الدين لكنه لا ينتهي إلى الترفه والتنعم كما لا يقتصر على مقدار الضرورة فهذا ملائم لتصرفات الشرع وإن لم ينص على عينه فإنه قد أجاز أخلى الميتة للمضطر والدم ولحفة الخنزير وغير ذلك من الخبائط المحرمات فحكى ابن العربي لاتفاق على جواز الشبع عند توالي المخمصة فإنما مختلف إذا لم تتوالى هل يجوز له الشبع أم لا فأيضا فقد أجاز أخذ مال الغير عند الضرورة أيضا فما نحن فيه لا يقصر عن ذلك وقد بسط الغزالي هذه المسألة في الإحياء بسطا شافيا جدا وذكرها في كتبه الأصولية كالمنخول وشفاء الغليل أيام. هذه المسألة التي يتحدث عن المصنف هنا هي أن يكون الإنسان مثلا في قرية فيتعامل الناس مثلا في هذا الجبه أو أن يكون مثلا في مكان كل ما عند الناس مثلا مغصوب أخذوه ظلما وعدوانا أو أن يحتاج الإنسان لمال الغير عند الضرورة فيأخذ منه فالمقصود الضرورة هنا أخوف الهلك على نفسه كما لو يحتاج إلى أكل الميتة في المضطر فهل بين هذه الأمور اشتراكم في المعنى لو أن الإنسان في مكان معين وأكثر المال من هذا في هذا المكان أو كله من الحرام إذا سلمنا بوجودها للصورة فإنه أو كانت منتشرة فإن ما ذكره المصنف هنا أنه يأخذ قدر الضرورة قياسا على من كان جائعا وخاف عن نفسه الهلاك ولم يجد شيئا طيبا يأكل منه فإنه له أن يأكل من الميتة وكذلك له أن يأكل من نحم الخنزير فجاز له أن يأكل من المحرم في مثل هذه الحالة للاضطرار ومثله أيضاً أن يأكل من مال الغير لأن مال الغير محرم عليك إلا بإذنه فلك أن تأكل منه عند الاضطرار خوف الهلكة والموت هذه صورة المسألة التي ذكرها المصنف ثم بعد ذلك فرع عليها هل يأخذ قدر الضرورة أو يتوسع يعني هل يأكل بقدر ما يرتفع عنه سبب الهلاك أو أنه يأكل للشبع والترفه والزيادة للنعيم فهنا قال المصنف أنه يأكل بقدر ما يحتاج وليس بالضرورة أن يقف عند حد رفع المسغبة ولكنه أيضا لا ينتهي به الأمر إلى زيادة الترفف والتنعم هذه صورة المسألة التي ذكرها المصنف وأول ما ابتدأ كما سمعتم وكما ترون في الكتب عندكم قال قال أنه لو طبق الحرام الأرض أي وجه الأرض ظهر لكم الآن الصورة التي ذكرها المصنف هنا واضحة بقي السؤال هنا هل الحرام يمكن أن يطبق وجه الأرض؟ بحيث لا يكون هناك حلال يتصرف الإنسان فيه؟ يعني أشد الصور التي مرت ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث حديث عياض بن حمار هو الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب مقتهم لماذا؟ للشرك واستحلال المحرمات والتعامل بالربع وأكل أموال الناس بالظلم والعدوان وما يترتب على ذلك من سائر المخالفات ومع وجود هذه الصورة لاحظ الاستثناء إلا بقايا من أهل الكتاب الذين كانوا يتحرون اتباع ما بقي من ملة إبراهيم عليه السلام أما ما سوى الخلق في ذلك الحين فهم يخبطون خبط عشواء في أمر مريج من ظلمات الشرك وظلمات العدوان وظلمات البغي وأكل أموال للناس الباطل واستحلال المحرمات فهذه الصورة هل يترتب عليها أن الناس في ذلك الزمان من الصحابة الذين أسلموا مثلا أنهم لا يعيشون إلا عيشة الكفاف كما ذكر المصنفون أم أن الناس في ذلك الفترة كان الإنسان مكلف بما يرد عليه من المال فعليه أن يكون مورده حلال ومصدره حلال وتعامله بحسب أحكام الشريع وهذا كاف في التكليف فأنت لا تكلف أن يرفع الحرام من الأرض وإنما تكلف من حيث تعامله كيف يتعامل يترك المحرمات الربوية يترك ظلم الناس يترك العدوان عليهم يطبق أحكام الله عز وجل في عمله في زراعته في صناعته في تجارته في تعامله مع الناس أنت تكلف بهذا والشرع لم يكلف إلا بهذا فإذا تحصل له ذلك ثم تحصل له مال من هذا التصرف الشرعي فكيف نحرج عليه ونقول مثلا أنه لا يستعمل هذا الذي وصل إليه إلا لسد الرمق كما ذكر المصنف عن بعض أهل العلم أو أن نقول له أن يقضي به لكن لا على وجه التنعم فمثل هذا في الظاهر لا موجب له نعم إن كان هناك وجد غصوب للناس أموال مغصوبة فينبغي ألا يأخذ منها وهذا قد يرد الآن مثلا في بعض الصور مثلا أنت لما تروح تشتري من الحراج مثلا هل كل, في هل كل ما في الحراج حق لمن يبيعه؟ في سرقات ولا لا؟ إنسان يسرق شيء يجي يبيعه في الحراج مثلا أو مغصوبات فأنت بأي شيء ان تكلف إذا علمت أن هذا مغصوب لا تشتريه بل تأمر هذا الغاصب أن يرد الغاصب إلى من؟ إلى صاحبه لكن إذا اشتركت شيئا وأنت لا تعلم أنه مغصوب فما الحرج عليك بذلك؟ إذا اشتركت شيئا وأنت لا تعلم أنه مغصوب اشتريته على, أن على أصل البراءة البراءة الأصلية على أصل الإباحة فاشتريته فأنك تتملكه تتملكا صحيحا وتستعمله أيضا استعمالا صحيحا فالمقصود أن مثل هذه الأمثلة إما أن تكون في بعض الأحيان بعيدة التطبيق وإما أنها تقع كما ورد في الحديث السابق وإما أنها تقع في مجالة ضيقة ومع ذلك فإن الإنسان مكلف ألا يظلم ولا يظلم فقد تتعاون مع الإنسان يتعاون بالربع وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه سلمان الفارسي وعلي بن أبي طالب في بعض الروايات أنه استؤجر لعمل عند يهودي وسلمان الفارسي كان يعمل عند يهودي وقد كاتبه على ذلك ولا شك أن اليهود يخبطون في أموال الناس بالظلم والعدوان ويأكلون الربا لكنه هل هو مسؤول عن عمل اليهودي وإلا مسؤول عن عمل, مسؤول عن عمل نفسه مسؤول عن عمل نفسه إذا اتفق مع هذا اليهودي او الكافر على عمل فيجب عليه أداء الأمانة يجب عليه أداء الأمانة وأن لا يأخذ من المال إلا ما له حق فيه إذا كان بينه وبينه عقد فيوفي هذا العقد فإذا صنع ذلك فإن المال الذي يأخذه من ذلك العمل مال حلال وأنت تتعامل مع إنسان مثلا تشتري منه إنسان معروف ظالم يقصب أموال الناس فأنت اشترت منه سيارة مثلا أو تعاملت معه بمعاملة فإذا كانت المعاملة في حدود الأحكام الشرعية ولم تقتصب بها مالا ولم تعينه على غصب وظلم فإن هذه المعاملة في حد ذاتها معاملة صحيحة هذه المعاملة بحد ذاتها معاملة صحية ولا شك أن مثل هذه الصور إذا وقعت ثم حرجنا على الناس في التعامل مع أنهم يطبقون الأحكام الشرعية في معاملاتهم فإن في ذلك حرجون شديد ولذلك هذه الصورة لم تحظى يعني بالتطبيق الواحد في كلام الفقهاء في كلام بعض الفقهاء وإلا ليس كلهم يقول ذلك ومنهم من قال أنه يأخذ قدر الضرورة ومنهم من قال الوسط فهذا من الناحية العملية لا يمكن ضبطه لكن نحن نضبطه بتصرف المكلفين بعمل المكلف إذا ربطنا بتصرف المكلف وعمله واختياره بحيث تكون عملاته صحيحة فإنه قد يتعامل مع المسلم ويتعامل مع الكافر ويتعامل مع الع... صاحب العدل ويتعامل مع الباغي المهم أن تكون تصرفاته من حيث العمل والنواح المالية أن تكون وفق أحكام الشريعة الإسلامية أما أن نشترط عليه أن لا يتعامل إلا مع إنسان صحيح الديانة أو أن لا يتعامل مثلاً إلا مع إنسان عدل فهذا الشرط عسير هذا الشرط عسير ولم يعمل به النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة رضو الله عليه والصحابة كانوا في المجتمع الجاهدي يتعاملون مع الناس وهم يعبدون الأصنام يكون الميتة يعملون بالربا لكن هم أنفسهم كانوا لا يذهبون لا يسرون من المال لا يأخذون من المال إلا ما كان عن طريق إلا ما كان عن طريق المشروع. وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أتوا المدينة فإنهم ذهبوا إلى الأسواق وتعاملوا معها والأسواق من كان فيها؟ كان فيها اليهود وكان فيها المشركون الذين لم يسلموا بعد من الأوس والخزرج وكان فيها المنافقون ومع ذلك الشرط على من أراد أن يتعامل في تلك من المسلمين الشرط عليه أن يظلم ولا يظلم لكن ليس, ليس شرطا عليه أن لا يتعامل إلا من صحت إلا مع من صحت ديانته وعدالته وأن يتاجر إلا في سوق ليس فيها ظلم ولا بغي هذا ليس بشرط عليه أن الشرط عليه أن يتاجر إلا في سوق ليس فيها إلا أهل عدل أما إذا كان فيها مشركون أو منافقون أو ظلمة فإنه لا يجوز له المتاجرة فيها لو قلنا ذلك لمنعنا تجار الصحابة من المتاجرة في سوق المدينة أول ما دخلوا أول ما دخلوا إليها لأن كان, فيهم المنافقون كان, كان فيها المنافقون وكان في المشركون وكان فيها اليهود هنا اقرأ المثال الثامن المثال الثامن أنه يجوز قتل الجماعة بالواحد والمستند فيه المصلحة المرسلة إذ لا نص على عين المسألة ولكنه من قول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مذهب مالك والشافعي ووجه المصلحة أن دم القتيل معصوم وقد قتل عمداً فإهداره داع إلى خرم أصل القصاص واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعةً إلى السعي بالقتل إذا علم أنه لا قصاص فيه وليس أصله قتل الفرد فإنه قاتل, قاتل تحقيقا والمشترك ليس بقاتل تحقيقا وليس, وليس أصله قتل المنفرد أي المنفرد بالقتل هنا فإن قيل هذا أمر بديع في الشرع وهو قتل غير القاتل قلنا ليس كذلك بل لم يقتل الا القاتل وهم بل لم يقتل إلا القاتل وهم الجماعه من حيث الاجتماع عند مالك والشافعي فهو مضاف اليهم تحقيقا اضافه اضافهته اضافته الى الشخص الواحد وانما التعين في تنزيل الاشخاص منزله الشخص الواحد وقد دعت اليه المصلحه فلم يكن مبتدعا ما فيه من حفظ مقاصد الشرع في حقن الدماء وعليه يجري عند مالك قطع الأيدي باليد الواحدة وقطع الأيدي في النصاب الواجب أي نعم هذه الأمثلة لذكرار المصنف منها قتل الجماعة إذا قتلوا واحدة ومنها قطعوا أيدي مجموعة من الناس أربعة أو خمسة أو ثلاثة اجتمعوا فقطعوا يد رجل واحدا مسك يده أمسك بيده وآخر أمسك بجسمه بعضديه وثالثا قطع يده هل نقول هؤلاء قطعوا يده أم لا أو نقول الذي قطع يده واحد ونقول الثلاثة قطعوا يده ها؟ نقول الثلاثة اشتركوا وتمالأوا على قطع يده وكذلك خمسة دخلوا إلى بيت فكسروا بابه ثم حملوا صندوقا فيه مثلا خمسمائة ألبريان أو فيه نصاب فنقول سرقه واحد ولا سرقه ثلاثة وإذا كانوا خمسة نقول واحد ولا خمسة, خمسة اشتركوا فيه اشتركوا فيه وحملوه فهؤلاء تقطعوا أيديهم والثلاثة الذين اجتمعوا على قطع يدي واحد أيضا اشتركوا فيه وتمالأوا على ذلك فتقطعوا أيديهم وكذلك ثلاثة أو خمسة اجتمعوا على إنسان فقتلوه تمالأوا على قتله اشتركوا في قتله فهم قتله فتقتل الجماعة بالواحد على الصحيح من كلام أهل العلم قول أكثر أهل العلم أن الجماعة تقطع بالواحد أن الجماعة تقتل بالواحد ولا نقول أن الذي انفرد بقتله واحد لأنه يمكن الذي أطلق عليه النار واحد هو الذي حز رأسه بالسكين واحد الذي أمسك بالسكين واحد لكن هؤلاء يتمالأوا على قتله وكذلك الذي قطع اليد واحد وهو الذي أمسك بالسكين لكن لكن الآخرين تمالأوا واشتركوا في قطع يده وهكذا في سرقة المصار إذا اجتمع عليه قوم الأصل المذكور في القرآن أن النفس بالنفس لكن في هذه الصورة سنقتل مجموعة نفوس قتلت نفساً واحدة قتلت نفساً واحدة فهل المشترك الآن نسميه قاتل أو لا نسميه قاتل قال المصنف هنا وليس أصله قتل المنفرد يعني لما قتلنا الجماعة نحن هنا قتلنا الذي باشر القتل هو الذي أمسك وأعان وتمالأ وهو المشترك فنسميه قاتل وما نسميه قاتل نسميه قاتلا ومن ثم تجب القصاص يجب القصاص عليهم ولو كثروا يجب القصاص عليهم ولو كثروا بشرط أن يكونوا مشتركين أن يكونوا مشتركين من الفقهة من قال زاد شرطا آخر وهو أن يكون فعل كل واحد منهم صالح للقتل فعل كل واحد منهم صالح للقتل طبعا هذا الشرط تطبيقه صعب لأن الذي أمسك مثلا أو اتبعه حتى أطجعه فعله ليس بصالح بالقتل إذا ما معه آله فعله ليس بصالح بالقتل لكن يقصدون أقرب ما يكون الاشتراك والتمالع الاشتراك والتمالع على القتل هنا لو قلنا النفس بالنفس ولم نقتل الجماعة بالواحد قال المصنف هنا كما قال أصحاب هذا القول أن ذلك يؤدي إلى انخرام أصل القصاص يعني يؤدي إلى زوال الحكمة من القصاص لأنه إذا أراد إنسان يقتل انسان آخر ماذا يصنع أتى له بآخرين فقتله فيسلمون من القصاص ينتقل الحكم إلى أي شيء إلى الدية وقد قال بعض أهل العلم بالدية لكن الصحيح أن القتل متعين عليهم أنهم يقتلون حفظاً لأصل شريعة القصاص وحفظاً لدماء الناس وإلا فإنه لا يعجز الاثنين والثلاثة والأربعة أن يشتركوا في القتل حتى يخرجوا من تبعة القصاص قول المصنف هنا قال والمستند في المصلحة المرسلة يعني التي شهدت لها النصوص الشرعية كيف شهدت لها النصوص الشرعية أولاً أصل الحكمة من القصاص ما هو أصل الحكمة من القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لو ترك الجماعة الذي نقتنها الواحد بدون قتل يسير لهم حياة؟ يسير للناس حياة؟ ولا يكثر القتل فيهم؟ يكثر الاعتداء فيهم فأولا أصل الحكمة في القصاص المنصوص عليه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب الأمر الثاني وجوب حفظ النفس وهذا عليه نصوص كثيرة مثل ما سبق الآن لماذا يجيز لك الشرع الأكل من الميتة وهي محرمة عليك؟ حفظا لنفسك ومن العلماء قال عزيمها أكل من الميتة يعني إذا لم يأكلوا ومات فإنه يأتم وكذلك الدفع عن أهل الإسلام لحفظ نفوسهم حتى من قتل منهم من قتل لحفظ النفس وكذلك الأكل من الطيبات وسائر ما ورد في الوجوب على محافظة النفس المحافظة على النفس وكل ذلك من الأدلة وغيرها كثير يدل على وجوب حفظ النفس وجوب حفظ النفس أصل شرعي ولذلك تقتل الجماعة بالواحد تقتل الجماعة بالواحد محافظة تحقيقا لمقصد الشارع في المحافظة على النفوس أما, أما قوله قول إذ لا نص على, على عين مسألة ولكنه من عن عمر هذا صحيح ولذلك هذا مذهب مالك الشافعي أصحاب الرأي أبي حنيفة وهيضا الرواية عن أحمد أما نقله عن عمر فهو في في البخاري ترجم له البخاري ترجم البخاري في باب قتل الجماعة بالواحد ثم قال ونقل عن عمر أن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقد قتلتهم يعني حتى لو اشترك فيه جماعة أقتلهم به. حفظا للنفس وهو أيضا في المصنف العبد الرزاق أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء سبعة لأنهم قتلوا رجلا قتل سبعة برجل قتل جماعة بواحد وقال لو اشترك في أهل صنعاء لقتلتهم وفعل عمر رضي الله عنه مبنى على الأدلة السابقة فعل عمر مبنى على الأدلة السابقة نعم قصاص نعم يقتلهم قصاص لأنهم اشتركوا في القتل فوجب القصاص على كل واحد منهم لكن لا نقول هنا أن, أن واحد منهم الذي قتل والباقين لم يكن لهم سبب في القتل فقتلوا وهم ليسوا بقتل لا نقول كلهم قتله كلهم قتله لأنهم اشتركوا في قتله نعم الأول إذا عفوا لا ما إذا وقت صح العفو منهم فالعفو على الجميع فانتقلوا إلى الدية لكن هنا بحث هذه المسألة تنزيل الأشخاص في مجموعهم منزلة الشخص الواحد لماذا؟ لتنزيل فعلهم في مجموعهم منزلة الفعل الواحد هنا. نعم هذا قتل الغيلة قتل الغيلة ذكر بعضها العلم أنه لا يصح في العفو فلإماما يقتلهم وإن عفى أو لأدى المثال التاسع إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع كما أنهم اتفقوا أيضا أو كادوا أن يتفقوا على أن القضاء بين الناس لا يحصل إلا لمن رقي في رتبة الاجتهاد وهذا صحيح على الجملة صحيح على الجملة عند تحققه عند إمكان تحققه ولذلك قال اتفقوا أو كاد. لأن هذا, هذا هو الأصل هذا هو الأصل نعم ولكن إذا فرض خلو الزمان عن مجتهد يظهر بين الناس وافتقروا إلى إمام يقدمونه لجريان الأحكام وتسكين ثورة الثائرين والحياطة على دماء المسلمين وأموالهم فلابد من إقامة الأمثل ممن ليس بمجتهد لأن بين أمرين إما أن يترك الناس فوضى وهو عين الفساد والهرج وإما أن يقدموه فيزول الفساد بته ولا يبقى إلا فوت الاجتهاد والتقليد كاف بحسبه هي لأنه إذا طبق الأحكام الشرعية قال تمكن وطبق الأحكام الشرعية ثم نقصه الاجتهاد المعرفة تفصيلا بالعلوم الشرعية فإنه يمكن أن يسد, يسد هذا النقص بأهل العلم يمكن أن يسد هذا النقص بأنه يبني على ما عند غيره من أهل العلم هي وإذا ثبت هذا فهو نظر مصلحي يشهد له وضع أصل الإمامة وهو مقطوع به بحيث لا يفتقر في صحته وملاءمته إلى شاهد هذا وإن كان ظاهره مخالف لما نقل من الإجماع في الحقيقة إن من عقد على فرض أن لا يخلو الزمان من مجتهد فصار مثل هذه المسألة مما لم ينص عليه فصح الاعتماد فيه على المصلحة لأن هذا فرضوه على أن لا الزمان من المجتهد لكن إذا وقع في الزمان تمكن غير المجتهد وغلبته وقامت به الأحكام الإسلامية فإن نقص الاستهاد عنده لا يمنع من صحة إمامته لأنه يمكن أن يسد هذا النقص باتباعه لأهل العلم هناك المثال العاشر أن الغزالية قال في بيعة المفضول مع وجود الأفضل ان رددنا في مبدأ التولية بين مجتهد في علوم الشرائع وبين متقاصر عنها فيتعين تقديم المجتهد لأن اتباع الناظر علم نفسه له مزية على اتباع علم غيره بالتقليد والمزايا لا سبيل إلى إهمالها مع القدرة على مراعاتها أما إذا عقدت الإمامة بالبيعة أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد وقامت له الشوكة وأذعنت له الرقاب بأن خل الزمان عن قرشي مجتهد مستجمع جميع الشراط وجب الاستمرار جميع الشرائط هذا هو الأصل فذكر المصنف هنا وعليه نشأ أمر الإسلام في بيعة أبي بكر فإنه قدم لما عنده من العلم والاجتهاد واستكمال الشرائط وكذلك عمر بعده لمنزلته في العلم والدين لمنزلته في العلم والدين فهو المقدم في خيار المسلمين علما وديانة وله خبرة بالاجتهاد وله خبرة بالاجتهاد لكن ذكر المصنف هذا قال لا سبيل إذا إهمال هذه الشروط مع القدرة على مراعاتها أما إذا لم يقدر على مراعاتها فإنه كما ذكر في المثال الذي قبله يسد النقص في الاجتهاد والتقليد إذا تحقق من إمام يقيم الأحكام الشرعية ويقيم امر الإسلام فإن عند نقص الاجتهاد عنده يسد بما عند أهل العلم من القدرة على الاجتهاد نعم وإن قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للفروع والكفاية وجميع شرائط الإمامة واحتاج المسلمون في خلع الأول لا تعرضه لإثارة فتن واضطراب أمور لم يجز لهم خلعه والاستبدال به بل تجب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته وعلى هذا عمل أهل الإسلام ولم يخالف في هذا كما معلوم إلا الخوارج وبعض المعتزلة والأشاعر خالفوا في الأول في نفي الشرائط الأصلية في نفي الشرط المذكور ثم أيضا إذا تخلف الشرط المذكور فإنهم يتطلبونه يعني لو تمكن إنسان ولم يتحقق فيه شرط كما تحقق في أبي بكر وعمر وعثمان الشرط القراشية المذكور يذكروا صاحب المصنف هنا فإنهم يتكلفون في خلعه وكذلك بعضهم إذا لم يكن فيه قدرة على الاجتهاد في الأحكام الشرعية عليه الصاحب التخصص أحكام الشرعية وكل ذلك خلاف ما ذكره أهل العلم من أنه إذا أقام الأحكام الإسلامية فإن النقص الذي عنده يسد ما هو متخصص في الأحكام الشرعية فإنه يسد بما عند أهل العلم من التخصص إيناك لأننا نعلم أن العلم مزية روعية في الإمامة تحصيلاً لمزيد المصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن التقليد وأن الثمرة المطلوبة من الإمام تطفئة الفتن الثائرة من تفرق الآراء المتنافرة فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة وتشويش النظام وتفويت اصل المصلحة وتفويت أصل المصلحة في الحال تشوفا إلى مزيد إلى مزيد دقيقة إلى مزيد إلى مزيد إلى مزيد دقيقة في الفرق بين النظر والتقليد قال وعند هذا ينبغي أن يقيس الإنسان ما ينال الخلق من الضرر بحسب عدول الإمام عن النظر إلى التقليد بما ينالهم لو تعرضوا لخلعه والاستبدال به أو حكموا بأن إمامته غير منعقدة هو الأصل أنه يحكم بأن إمامته منعقدة ثم النقص يكمل بالنسبة يكمل للعلم يكمله له أهل العلم يكمله له أهل oppose تفاصيل الشريعة فيما يحتاجه إذا الواجب عليه الرجوع بالتفصيل في كل ما يحتاجه أهل الإسلام إلى احكام الشريعة فإذا رجع إلى أهل العلم وعرف أحكام الشريعة من ذلك وأقامها فقد تحقق المقصود وإن لم يكن عارفا بها على التفصيل لأن المقصود التطبيق لأن المقصود العمل بها وتطبيقها فإذا عرف عن أهل العلم وآقامها على التفصيل فقد تحقق المقصود إذا عرف من أهل العلم على التفصيل فأهل العلم يعرفونه على التفصيل بأدلتها وقد يعرفوا على الإجمال وقد لا يعرفوا كثيرا منها ثم إذا نظر أهل العلم في المسائل التي يحتاجها الناس في مسائل القضاء في مسائل الفتية في مسائل النوازل في غيرها فذكروا فيها ما يتعلق بالأحكام الشرعية وعرفوا ذلك بالتفصيل فإنه ليس بالضرورة أن يعرف هو ذلك بالتفصيل فقد يدرك ذلك بالإجمال وقد يجهله لكن المقصود هو أخذ ذلك عنهم وتطبيقه والعمل به فإذا قاموا بذلك فقد تحققت المصلحة المرجوة من إمامته نعم هذا ما قال وهو متجه بحسب النظر المصلحي وهو ملائم لتصرفات الشرع وإن لم يعضده نص على التعيين وما قرره هو أصل مذهب مالك قيل ليحيى بن يحيى البيعة مكروهة قال لا قيل له فإن كانوا إمة جور فقال, فقال قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه نعم إذا أقام كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فله السمع والطاعة يصار النظر على الطريق الذي أخذ بذلك. أخذه بذلك أخذه على البيعة الصحيحة مرتبة ترتيبا شرعيا أو أخذ ذلك على الغلبة كما ذكر في المثال لكن إذا تحقق المقصود بعد ذلك وإقامة كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينظر إلى تفصيله كيف وصل إلى ذلك هنا. قال يحيى والبيعة خير من الفرقة قال ولقد أتى مالكا العمري فقال له يا أبا عبد الله بيعني أهل الحرمين وأنت ترى سيرة أبي جعفر فما ترى فقال له مالك أتدري من الذي منع عمر بن عبد العزيز أن يولي رجلا صالحا فقال العمري لا أدري قال مالك لكني أنا أدري إنما كانت البيعة ليزيد بعده فخاف عمر إن ولي, إن ولي, إن ولي رجلا صالحا إن ولى رجلا صالحا أن يكون ليزيد بد من القيام فتقوم هجمة فيفسد ما لا يصلح فيفسد ما لا يصلح فصدر رأي هذا العمري على رأي على رأي مالك ظاهر هذه الرواية أنه إذا خيف عند خلع غير المستحق وإقامة المستحق أن تقع فتنة وما لا يصلح فالمصلحة الترك وروى البخاري عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه هذا من فقه ابن عمر رضي الله عنه والأثر في البخاري عن ابن عمر أخرجه البخاري في صحيحه لأن مقصود الإمامة جمع الناس على الإسلام وإقامة أحكام الدين وإقامة شعائره ويزيد في الجملة كان قائماً بذلك حتى أنه كان يرسل الجهاد للثغور وكان فيه ظلم وبغي فلما أراد الناس أن يصححوا هذا النقص الذي فيه ويطلبوا فيه العدالة في جميع تصرفاته فإن ابن عمر أنكر ذلك أنكر ذلك ونهاه مع الخروج ونهاه مع الخروج عليه لأن استصلاح ذلك ممكن عن طريق البيان عن طريق الدعوة عن طريق إقامة الحق عليه عن طريق حمله على الحق عن طريق نصيحته عن طريق كثيرة جدا لكن الخروج عليه منع منه السلف لما ذكر هنا لما ذكر ابن عمر وكان هذا أصبح هذا قاعدة بالنسبة لأئمة السلف بعد ذلك إذا تحقق مقصود الإمامة فهو إقامة الكتاب والسنة وجمع الناس على أمر الإسلام ويظهر الدين فإن النقص في مسائل الاجتهاد أو في خوة بعض صور الظلم كل هذا يمكن معالجته مسائل الاجتهاد يسد النقص في أهل العلم ومسائل الظلم تعالج بالأسباب الشرعية المعروفة أين قال ابن العربي وقد قال ابن الخياط إن بيعة عبد الله ليزيد كانت كرها وأين يزيد من ابن عمر ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار, والفرار عن التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يخفى فخلع يزيد لو تحقق أن الأمر يعود في نصابه فيه تعرض لفتنة عظيمة فكيف ولا يعلم ذلك وهذا أصل عظيم فتفهموه والزموه ترشد ترشدوا ان شاء الله وعلى هذا أصبح كلام السلف على هذا الأصل أصبح كلام هذا السلف على هذا الأصل ويستثنى من ذلك ما ورد في الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله قرهان نعم أقرب فصل فهذه, فهذه أمثلة عشرة توضح لك الوجه العلمي في المصالح المرسلة توضح لك الوجه العملي في المصالح المرسلة وتبين لك اعتبار أمور أحدها الملاءمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا لا. دليلا من دلائله لا تنافي بحيث لا تنافي اصلا من وصوله ولا دليلا من دلائله يعني المسألة المذكورة عند الشاطب العشرة الأمثلة هي أمثلة مهمة لكن بعضها مبني على النص الخاص في المسألة وبعضها مبنية على أدلة عامة الأدلة العامة هي التي تحقق المصالح المرسلة التي يشهد لها الشرع فمنها هنا الملاءمة لمقصد الشارع ولا من المصالح السابقة المذكورة تلائم مقصد مش معنى تلائم مقصد الشارع يعني تتفق تلائمه توافقه يعني الشارع يوافقه على تلك المصالح المذكورة نعم. والثاني أن عامة النظر فيها إنما هو فيما غفل معناه وجرى على ذوق المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول فلا مدخل لها في التعبدات ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل كالوضوء والصلاة والصيام في زمان مخصوص دون غيره والحج ونحو ذلك ليش فرق المصنف هنا بين الأمثلة العشرة المذكورة وبين ما يتعلق بالتعبدات الأمور التعبدية كالوضوء والصلاة والصيام فضل لأن العبادات لا في شيء القياس لأن العبادات الأصل أنه لا يجري فيها القياس طيب ويش يترتب على هذا أنتم بذكرين الباب الآن اللي عقده لأن المصنف لما يكثر من الأمثلة قد ننسى أصل الباب لماذا ذكر الأمثلة هذه حتى يفرق بين المصالح المعتبرة شرعا اللي وافق عليها الشرع ها؟ وبين الأهواء التي يسميها الناس مصالح طيب التي يسميها الناس مصالح الاهواء الناس مصالح منها اشياء في باب العبادات تعبديات ومنها اشياء في باب الامور العاديه امم كانت في الامور العاديه وظن الناس انها مصالح لكن ليس لها شاهد من الاعتبار تكون مقبوله ولا مردوده تكون مقبوله ولا مردوده يعني الناس يزعمون انها مصلحه لكن ما لا تلائم مقاصد الشارع وليس عليها والشارع لا يوافق عليها تكون مردودة في باب العبادات والعادات ولا لا في باب العادات مثل ماذا مثل أمور التجارية الاقتصادية مثل الجنايات طيب إذا كانت في الأمور العبادية في العبادات مثل البدع التي أجروها في العبادات في الصلاة في الزكاة في التوحيد في العقيدة من باب أولى لماذا من باب أولى حتى تربطون مع كلامه لأن الأمور التعبدية هنا كما ذكرت هنا الآن ما يمكن الإنسان أن يدرك تفاصيل العلل فيها في المصالح فإذا منع من تتبع المصالح اللي ما عليها أدلة في أمور العاديات فأولى ثم أولى ثم أولى أن يمنع في أي شيء في أمور التعبديات والكتاب يناقش ماذا هذا الباب عند المصنف يناقش ماذا يرد على أهل الأهواء والبدع الذين يقولون أننا ننشئ البدع لمصالح مثلا لترقيق القلوب المصالح معينة لكذا لكذا ينشونا في أي شيء في التعبديات كالصلاة والصوم والحج وفي الاعتقاد في التوحيد يدخلون البدع فينا مع أن هذه المجالات المذكورة ها؟ هذه المجالات المذكورة أبعد عن النظر عن معرفة تفاصيل العدل عرفتم الفرق الآن؟ فإذا كان النظر المصلحي المخالف لحكم الشرع اللي ما عليه دليل شرعي ممنوع في الأمور العادية وما بارك في العبادية؟ يكون أولى ثم أولى ثم أولى طيب البدع اللي ناقشها المصنف الآن في الكتاب هنا أراد أصحابها أن يجرونها في أي شيء؟ في العبادات ولذلك أنكر عليهم وأرادوا أن يحتجوا لأنفسهم بأي شيء لأن الصحابة صنعوا وفعلوا وكذا فأتى بالعشرها وقال هذه العسل المسائل مبنية على أدلة صحيح بعضها ما هو مبنية على دليل خاص لكن مبنية على أدلة عامة فهل بدعكم أنتم مبنية على أدلة خاصة؟ طبعا ما لها أدلة خاصة طيب مبنية على أدلة عامة؟ ما لها أدلة عامة فتصبح إيش مردودة على قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد لاحظتم الآن؟ وكل بدعة ضلالة عرفتم الآن الربط الآن لأنك لما تأخذ العشر الأمثلة ينبغي أن تعود بها لتربط مع أصل, مع أصل البن ثم سينتقل المصنف الآن أن يبين هنا كيف أن إدراك التفاصيل في الأمور العبادية لا يمكن فسيتكلم عن الطهارات ثم ينتقل بعد ذلك إلى الصلاة ثم ينتقل للصيام ثم ينتقل للحج ليبين أن هذه المسائل لا يمكن إدراك التفاصيل تفاصيل العلال فيها وعلى المسلم أن يأخذها بأي شيء بالإيمان بالتسليم وبالعمل بها حتى ينتفع من تلك الحكم والمقاصد التي من أجلها شرع الله ورسوله تلك العبادات طبعا هذا نؤخره إلى الدرس القادم فيه كثيرة. ونختم هذا الدرس ببيان أمثلة للمصلحة التي يظن الناس أنها مصلحة يسمونها مصلحة يعني مثلا أكثر أهل الأرض يأتون بأشياء تخالف الفطرة وتؤدي إلى إدخال الشرور عليها ويسمونها مصلحة فأنت إذا سألت أهل الملل الآن لماذا تحكمون مثلا بهذه الأحكام التي تخالف الإسلام لماذا مثلا تبيحون تنشرون الفاحشة مثلا وتبيحون مثلا الخلاعة وتبرج المرأة تنكشف يكشف رأسها وعضديها والاختلاط المنتشر قالوا نقصد مصلحة المكلف لإعطاءه حرية شخصية طيب لماذا الرباء تحلونه قالوا نقصد المصلحة التجارية لأن التجارة لا تقوم إلا بالرباء فما تسألهم عن شيء إلا ربطوه بزعنهم في المصلحة طيب تساون بين المرأة والرجل في حقوق لا وجه للمساواة فيها فإن المرأة لها خصائص والرجل له خصائص وجعل الله لكل أحكام وفيه بينهم مشتركة لكن ما يمكن أن تجعل الرجل مرأة ولا المرأة رجل فالمساواة المطلقة الذي عند الغربيين ما مصلحتهم فيها قالوا لنا فيها المصلحة وهي فتح الحريات وتسوية الرجل للمرأة وغير ذلك فكل هذه الأمور يزعمون فيها المصلحة كذلك يقع عند المسلمين مصالح يتوهمون المصالح وهي ليست في مصالح يفتحون على أنفسهم أبواب مثلاً أبواب الربا يفتحون على أنفسهم أبواب من الاختلاط يقول لك مصلحة ما المصلحة فيها؟ يأتون بأشياء لا بكلام لا يسمن ولا يغني من جون هذه الأمور التي يصنعها الناس ويبتدعونها ويحدثونها مخالفين للشرع على هذا الأصل كلها مردودة كلها رد لماذا؟ لأن ما يزعمونه مصالح هو في الحقيقة مفاسد كيف عرفنا أنه مفسده؟ كيف عرفنا أنه مفسده؟ أن الشرائع أصلا جاءت لترفعه من الأرض وجاءت لتنكره وليس هناك نص من نصوص شرعية يقبل مثل هذا بل النصوص الشرعية على رده فكيف يزعم أهله بأنه مصلحة؟ ولذلك العلماء أتقنوا في هذا الباب وبيّنوه فقالوا إن ما يظنه الناس مصلحة حتى لو جافعوا قلاء الناس قالوا والله هذا لنا في مصلحة يقول ما نستطيع نعرف أنه مصلحة ومفسدة حتى نعرضه على من؟ على الشرع فوضعوا للعرض على الشرع شروط ضوابط يسمونه ضوابط المصلحة الضابط الأول ألا تخالف الكتاب نص الكتاب الضابط الثاني ألا تخالف نص السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء الرواه الواحد عن الواحدة أو الجمع عن الجمع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عارض المصلحة رجدنا المصلحة على أصحابها وإن كانت جاءت من أكبر العقول مردودة عليها الشرط الثاني الشرط الثالث ألا تخالف الإجمع أمور مستقرة في الدين توابط مجمع عليها لا يجوز تغييرها بدعوة المصالح ولا تغير الزمان والمكان وغير ذلك الشرط الثالث لا تخالف القياس الرابع الشرط الخامس ألا تخالف مصلحة أهم منها قيود قوية واضحة جدا لحفظ الشريعة وحفظ تصرفات المكلفين وإلا كل واحد وكل طائفة تبتج تقول هذا مصلحة عندي هذا مصلحة فإذا عارضت المصلحة نص الكتاب كانت مردوده عرضت نص السنه مردوده عرضت الاجماع مردوده عرضت القياس الجري مردوده عرضت مصلحه أكبر منها مردوده فلا بد ان يجتمع للمصلحه زوال هذه الشروط يعني لا يعارضها نص كتاب ولا سنه ولا اجماع ولا قياس ولا تعرضها مصلحه اكبر منها بمعنى انها توافقها الاحكام الشرعيه توافقها الاحكام إذا وافقت الشريعة عليها حينئذن نعلم أنها مصلحة نعلم أنها مصلحة إذا لم توافق الشريعة عليها نتهم منفسنا اتهم نفسك أنت تتهم نفسك فإنه ليست المصلحة قطعا ونختم هذا الدرس بذكر ضوابط المصلحة فلعن نكتذي بهذا المقدار نقابل إن شاء الله السبع القادم صلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول هنا هل يسقط القتل عن القاتل غيلة إذا تنازل أهل المقتول بالنسبة لأهل المقتول لهم حق التنازل إذا, إذا تنازلوا فيسقط القتل عن القاتل إلا في بعض الاستثناءات إذا كان القتل غيلة عند مالك فلا يسقط فقال بأهل العلم فلولي الأمر يختار القصص نكاية به وعقوبة له له يسأل عن مذهب الغزالي وعقيدته مذهب الغزالي أولا كان وشافع المذهب وكان متكلما علماء الكلام ثم ترك علم الكلام مذهب علماء الكلام والفلسفة وانتقل إلى التصوف ثم قيل أنه أيضا ترك التصوف وأخذ في كتب السنة وهذا ذكره عن الشيخ الإسلام وفيه رسالة تخصيلية فيه رسالة تفصيلية عن عقيدة الغزالي موجودة تباع في الأسواق نعم. أما الشاطب هل على عقيدة الغزالي الشاطب يذمع علم الكلام وسمعتم كلامه عن البدع وتصوف فهو يختلف يختلف عنه في ما ذكر من هذا وفي غيره مما ذكره في كتابه الإمام الشاطبي له تجديدات كثيرة نصر بها السنة وانكر بها البدع ولذلك جعل الله عز وجل لكتابه هذا القبول ونفع الله بكتابه في الآفاق وهو كتاب الاعتصار فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين